B- e انا <تصفيق> رافد そう<酸>。 y e s الحمد لله ما شب الهدى و ح ب ى وما تكلم تدع في ا ل ح ش ا ترها وحينما ن ز ا ح بدر ا ق ش ا ء لو تورق صبح فيك فيه So bad. عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود ف ا ل ل ه منه الوجود ع ف خير الوجود فارتجي دوما رضا 「ふるってぎどーまんりどーん」